موقع رياض القرآن يقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأنا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما لا لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تدر آثرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا مترا فيها فتسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من عبد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا